بينات من كتاب الله العزيز الحكيم يتلوها علينا قارئنا الليلة القار الشيخ اسماعيل حجاز من الشيطان الغديم بسم الله الرحمن الرحيم قدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم التي هي أحسن إِنَّ ربك هو أَعْلَمُ بمن ضل عن سبيل What, واصبر وما طبرك إلا بالله What night was Yeah. Amém, eu falo é um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 فَمَنِ الَّذِينَ Thank راب عبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقفى الذي الذي باغن ما اضروا لهم Oh, boy, يدنو ان في <تصفيق> الارض أعطنا عليكم أي لنا قيدا في السجن فجأة فجأة दम إن فلن تمنعوا فتم إن of the dumb وإن فإذا كنت فأحسس فأحسس فأحسس فأحسس حتى ربكم أن يرغمكم وَإِنَّهُ عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا <تصفيق> وَآمَنَ الَّذِينَ لا يؤمنون بِالْآخِرَةِ أَعْتِقَ ذاول الإنسان ثانو What are you صرة لتبدأ صغلا من لا إله إلا الله، محمد رسول الله. وَقُلْ لَعَلَّكُمْ يقرأ <تصفيق> اذا بك وكل إن فصلناه تفصينا وكل فَامْ <تصفيق> بِنَا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>. <تصفيق>.